بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويُعْتون الزكاة وهم بالآخرة هم يُوقِنون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 إذ قال موسى لأهله إني أنست نار سأتيكم منها بخبر أو أتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون فلما جاء أهل ديا أم بوركًا سبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وأنق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقبا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 وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلموا وعلوا فانظر كيف كان عنقبة مفسدين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 إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك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 قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزّ أهلها أذلا وجعلوا أعزّ أهلها أذلا و كذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي مُدُنَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّاقِبٍ لَّهُم بِهَا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 وَأُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْرِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَ دُخُلِ الصَّرْحِ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا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 وكان في المدينة تسعة رهطين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتناه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإننا صادقون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 فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم يشركون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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَوْ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَا إِلَٰهَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اِلهُهُم مَعَ اللهِ تَعَالَى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أِلهُهُم مَعَ اللهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَأَبَاءَنَا أَنَّا لَمُخْرَجُونَ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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَأَجَمٌّ مَنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهُ قَالُوا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ